يسعد أفضلهم في شبكة المسازلين يقدمون لكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَلَةٌ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَقْشَاهَا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 ولا يخاف عقباها والليل إذا يقشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سهيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالفسنى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 فلنال الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما ل أحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى إلا وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى